في الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع تفسير صورة مريم هذه الصورة سميت بهذا الاسم في المصاحف وفي كتب السنة وفي كتب التفسير ووجه تسميتها بهذا الاسم أن الله تبارك وتعالى ذكر قصة مريم عليها السلام وبسط هذه القصة ما لم يبسطه في غيرها، وسماها ابن عباس رضي الله عنهما بصورة كافها يا عين صاد وكذلك وقعت تسميتها في صحي البخاري في كتاب التفسير وذلك في اكثر النسخ وصحها، لكن سيوطي رحمه الله لم يجعلها من الصور التي لها اسمين أو التي لا اسمان، والعاله لم يقف على الثاني، وأياتها مكية عند الجمهور، وترتيب نزولها. الصورة الرابعة والأربعون في ترتيب النزول نزلت بعد صورة فاطر وقبل صورة طه، وأما عدد آياتها فعدت آياتها في عدد أهل المدينة ومكة تسعة وتسعين وفي عدد أهل الشام والكوفة ثمان وتسعين، أما أغراض هذه الصورة. التذكير بقدرة الله تبارك وتعالى وقوته وإرادته وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وأنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون وكذلك التذكير بقصص كثير من الأنبياء كذكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم وموسى واسماعيل وادريس فذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء الأنبياء وذكر سبحانه وتعالى اسماءهم في هذه الصور في هذه الصوره ومختص به كل واحد منهم ذلك من أعراض هذه الصورة التذكير بالبعث والنشور وبالجنة والنار والتذكير ببطلان عبادة الأصنام وأنها لا تنفع أصحابها شيئا يوم القيامة وتقرير وحدانية الله سبحانه وتعالى والرد على من زعم أن لله تبارك وتعالى ولدا فذلك التذكير بالتوبة وفضل الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين بزيادتهم هدى على هداهم وكذلك الحث على الاكثار من الباقيات الصالحات وكذلك التحذير من الشيطان وطاعته ثم ختمت الصورة لبشارة وانذار وتحذير بشارة لأهل الإيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وده، وتحذير لعداء الدين لقوله تبارك وتعالى وتنزر به قوما لدة وبشارة للمتقين لتبشر به المتقين وكذا التذكير بمصارع الغابرين هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا افتتحت هذه الصورة بالحروف المقطعة وسبق الكلام عليها ثم قال ربنا تبارك وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا كيف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اي هذا ذكر رحمة الله تبارك وتعالى بعبده زكريا او هذا هو خبر رحمة الله تبارك وتعالى بعبده زكريا أي محمد صلى الله عليه وسلم ما سنقصه عليك هذا هو خبر وبدال برحمة الله تبارك وتعالى بنبيه زكريا والمراد برحمته هنا سبحانه وتعالى إجابته حين دعاه وحينما ساله الولد اذ نادى ربه نداء خفية هذا ظرف لرحمة ربك والمراد بالنداء هنا الدعاء الذي تبرع به زكريا عليه السلام وترجه به إلى الله تبارك وتعالى في خفاء وإنما فعل ذلك زكريا عليه السلام لأنه أبعد عن الرياء وليس كما قال بعض الناس أن زكريا عليه السلام استحيا أن يدعو ربه بصوت مرتفع ويسأله الولد وقد كبرت سنه ويهن عظمه وإنما الدافع لذلك والحامل عليه هو إخلاصه لله تبارك وتعالى وفي إخفاء الدعاء فوائد كثيرة منها أنه أعظم إيمانا وذلك لأن الذي يخفي دعاءه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع وأنه سبحانه وتعالى يسمع دعاءه الخفي وليس الذي قال إن الله يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفيل هؤلاء القراشيون الثلاثة الذين اجتمعوا عند الكعبة وقالوا ما قالوا ثانيا هو ألزم في الأدب والتعظيم لله عز وجل ولهذا ملوك الدنيا لا يخاطبون بصوت مرتفع يعني الملوك في الدنيا ولله المثل الأعلى لا يخاطبون بصوت مرتفع بل يحب الواحد منهم لمن سأله أن يخفض صوته بما يسمع الملك ولا يرفع صوته فوق ذلك بما لا يحتاج إليه بل ويمقطون من رفع صوته عندهم فذلك أعظم في الأدب مع الله تبارك وتعالى كذلك أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء فلذلك الإنسان إذا أخفى دعاءه كان ذلك أبلغ في التبرع إلى الله عز وجل وأبلغ كذلك في إظهار الذل والمسكنة والخشوع لله سبحانه وتعالى فالذي يخفض صوته بالدعاء كأن لسانه لا يطاوعه بالكلام لأن قلبه قد خشع ولأن جوارحه قد ذلت وهو جارحة من الجوارح فكأن خضوعه وخشوعه يحمله على عدم الجهر بالدعاء ورفع الصوت كذلك أبلغ في جمعية القلب على الله في الدعاء فإن فإن رفع الصوت يفرقه ويشتتهم، فكلما خفض الإنسان صوته كان أبلغ في حمده لله سبحانه وتعالى وأبلغ في تجريد همته وقصده لله سبحانه وتعالى كذلك خفض الصوت دال على قرب صاحبه من الله سبحانه وتعالى وأنه لاقترابه منه وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه فيسأله مسألة مناجات القريب للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد ولهذا أفنى الله تبارك وتعالى على عبده زكريا في هذه الآية والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى حينما كان مع أصحابه فرفعوا صوتهم بالتكبير والدعاء فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم وإنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وقد قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعام كذلك خفض الصوت بالدعاء أدعى إلى دوام الطلب والسؤال فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه يكل لسانه وتضعف وتضعف بعض قوته كذلك اخفاء الدعاء ابعد له من الخواطع والمشوشات والمضعفات فان الداعي اذا اخفى دعاءه لم يدري به احد فلا يحصل له هناك ما يشوش عليه اما اذا جهر بدعائه تفطرت له الأرواح الشريرة من الإنس والجن فيقطعون عليه دعاءه ولابد كذلك من أعظم النعم هي الإقبال على الله تبارك وتعالى والتعبد له والانقطاع إليه والتبتل إليه ولكل نعمة حاسد كل من أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة جلت او دقت يعني كانت جليلة عظيمة او دقيقة لا بد ان يوجد لها حاسد على قدرها ولا نعمة اعظم من هذه النعمة لا نعمة اعظم من نعمة التوجه الى الله تبارك وتعالى بالدعاء فالانسان اذا رفع صوته بالدعاء حسبه اعداؤه على ذلك ولذلك قال يعقوب ليوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا كذلك الدعاء ذكر للمذعوم سبحانه وتعالى متضمنا الثناء على الله تبارك وتعالى وأفضل الذكر ما كان خفيا متى دعا زكريا عليه السلام ربه بهذا الدعاء بين سبحانه وتعالى الوقت أو المكان الذي دعا فيه زكريا وربه بهذا الدعاء وذلك في قوله تبارك وتعالى وهو يذكر مريم عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فقوله تبارك وتعالى هناك يحتمل المكان والزمان أي في هذا المكان أو في هذا الزمان دعا زكريا ربه بهذا الدعاء وهنا لطيفة ألا وهي فضل مصاحبة الصالحين والأخيار يعني لولا أن زكريا دخل على مريم في هذا المحراب والمحراب كما سيأتي والمكان الذي أعد للصلاة لولا أنه دخل عليها في هذا المكان ووجد هذه الآية العظيمة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك طمع زكريا في رحمة الله عز وجل فدعا ربه سبحانه وتعالى ان يرزقه ذرية طيبة فانظر الى مجالسة الصالحين ومصاحبة الاخيار كيف تجلب الخير لصاحبها ثم ايضا انظر وتأمل في قول تبارك وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب. والمرأة الاخرى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. هذه الأماكن التي ينبغي للصالحين أن يكونوا فيها، وهذه الأحوال التي يكون عليها الاختيار. يعني لم يذكر الله تبارك وتعالى أنه نادته الملائكة وهو يلعب وهو يأكل وهو يجلس مع زوجه وإنما في أطهر مكان وهو قائم يصلي في المحراب. قال الله عز وجل قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة فإذا ذكر العظم هنا إن العظم هو عمود البدن وقوام البدن على العظم وهو أصل بنائه فإذا كان العظم صار وهنا. ضعيفا فمن باب اولى اللحم يكون كذلك فلذلك ذكر زكريا عليه السلام العظم قال رب اني وهن والوهن يعني ضعف العظم مني واشتعل الرأس شيبة واشتعل الرأس شيبة يعني انتشر بياض رأسه وهذا يدل على تقدم سنه كما يشهد له قوله تبارك وتعالى وقد بلغت من الكبر عتية وقد بلغت من الكبر عتية يعني بلغت من الكبر أشده وكذلك قول قد بلغني الكبر قال صاحب الكشاف شبه الشيب بشواب النار في بياضه وإنارته وانتشاره في الشعر باشتعال النار وفي قوله تبارك وتعالى حاكيا دعاء زكريا إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة فإذا وهي التوسل إلى الله عز وجل بإظهار الضعف والفقر والمسكنة عندنا التوسل المشروع ان تتوسل الى الله عز وجل باسمائه وصفاته ان تتوسل الى الله عز وجل بايمانك ان تتوسل الى الله عز وجل باعمالك الصالحة ان تتوسل الى الله عز وجل باخلاصك في عمل ما وكذلك من التوسل المشروع ان تتوسل الى الله عز وجل بضعفك وفقرك وقلة حيلتك فهنا زكريا يقول اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة قدم هذه المقدمة كما قال موسى عليه الصلاة والسلام رب اني لما انزلت الي من خير فقير فالمرء إذا قدم بين يديه أو بين يدي دعائه وتوسله إذا قدم ضعقه ومستنته وقلة حيلته كان ذلك أدعى للإجابة كما استجاب الله تبارك وتعالى لزكريا عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا في صلاة الاستسقاء بنخرج في هيئة مبتدلة والانسان يقلب ملابسه حتى يكون في حالة من الفقر والمسكنة وذلك ادعى ايضا للاجابة ولم اكن بدعائك رب شقيا ولم اكن بدعائك رب شقيا هذا ثناء على الله عز وجل ثناء من زكريا يعني يقول لم اكن يا ربي في يوم من الايام شقيا بدعاء اياك فقد تعودت على الاجابة كل ما دعوتك فانت لم تجعلني شقيا بالرد والحرمان فلذلك يا رب هذا دعائي فتقبل مني هذا الدعاء واستجب لي واعطني سؤلي قال العلماء يستحب للمرء ان يذكر في دعائه نعم الله تبارك وتعالى عليه يعني الإنسان هو يدعو ربه عز وجل يقول يا رب أنت صاحب الفضل علي أنت أنعمت علي نعما لا تحصى ولا تعد يا رب أنت صاحب الجميل يا رب يا رب يذكر نعم الله تبارك وتعالى عليه فهذا أدعى كذلك للإجابة إذا جمع بين الخضوع والقشوع والذل وبين الثناء على الله عز وجل والاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه كان ذلك من موجبات الإجابة ولم أكن بدعاءك ربي شقية أي لم أكن محروما في يوم الأيام من إجابتك إياي وإعطائي سؤلي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لذنك وإني خفت الموالي الموالي قيلهم العصبة وقيلهم العمومة وبن العمومة وقيلهم الورثة واختلف في معنى الآية. فقيل خاف زكريا عليه السلام الموال أن يرثوه خاف زكريا عليه السلام الموال أن يرثوه وقائل هذا القول نظر إلى ظاهر اللفظ. فقال لزكريا واني خفت الموالي من ورائي ثم قال بعد ذلك يرثني خاف ان يرثه هؤلاء الموالي واجيب بان هذا القول ليس صوابا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الانبياء لا نورث او لا نورث ما تركنا صدق ولان الله تبارك وتعالى قال وورث سليمان داود وورث سليمان داود فهذه الوراثة هي وراثة النبوة والعلم، وليس وراثة المال، لأن الله تبارك وتعالى ذكر سليمان، ولم يذكر أحداً من إخوته، فهل داود لا يورث أحداً إلا سليمان حاشا وكله؟ إذا هذه وراثة خاصة، وهي وراثة النبوة، ولذلك. فالقول الثاني واني خفت الموالية من ورائي اي خاف ابناء عمومته او اعمامه خاف ان يقيم الدين من بعده فانظر الى خوف زكريا عليه السلام على الدعوة من بعده اذا مات وليس له عقب يكمل فريق دعوته فهو يخاف ان تنقطع الدعوة بموته فلذلك يقول واني خفت الموالية من ورائي وكانت مرأة عاقرا وهذا القول هو الاصوب او هو الصواب بينما ذهب الشيعة كعادتهم إلى القول بأن الوراثة هنا هي وراثة المال لأنهم يقولون الأنبياء والرسول وقصتهم معروفة في هذا لكن القرآن الكريم والسنة المطهرة يدلان على خلاف ذلك فالقرآن كما ذكرنا قول الله تبارك وتعالى وارث سليمان داود هل هذه الوراثة وراثة المال لو كانت وراثة المال لو كانت وراثة المال فلماذا يذكرها الله تبارك وتعالى والوراة اصلا شيء تلقائي شيء ايه شيء تلقائي تحصن حاصل ولو كان داود ليس له اولاد غير سليمان ما الفئدة من ذكر وارث سليمان داود ما هو كده كده هو لسه. يبقى القرآن الكريم حاشا وكلا ان يذكر لفظا ليس وراءه فاذا او يضيف معنا معين فلذلك العلماء قالوا الوراث هناي او رست نبوه كما في هذه الاية واني خفت النوالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا والعاقر هو من لا يولد له سواء كان رجلا او امرأة يقال امرأة عاقر ويقال ايضا رجل عاقر وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من وليا هب لي اي اعطني من عندك وليا والولي هنا قيل الولد وقيل الوارث وقيل المعين والظهير وكلها متقاربة المعنى كلها متقاربة المعنى من المرجحات ايضا كما ذكر ابن كثير لأن الوراثة هنا وراثة النبوة والعلم والحكمة إن زكريا عليه الصلاة والسلام كما في صالح كان يعمل نجارا والنجار لا يكون عنده مال كثير يتركه النجار هذه مهنة لا يمكن الإنسان هو يدخل من ورائها فإنما يأكل من عمل يده فقط فهذا يبعد هذا القول ايضا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضية يرثني يرث يارت ماذا يرث العلم يرث النبوة ويرث من آل يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم العلم والنبوة والصفات الحميدة واجعله رب رضية أي مرضيا عندك في أقواله وأفعاله وسائر تصرفاته قال العلماء وذلك أن الله تبارك وتعالى اجتبع واصطفى زكريا عليه السلام لرسالته وخصه بوحيه فقام بذلك خير قيام ودعا العباد إلى الله تعالى ونصح لهم في حياته فلما رأى من نفسه الضعف وخاف أن يموت ولم يكن أحد ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم شكى إلى ربه تبارك وتعالى ضعفه الظاهر والباطن وناداه لداء خفيا ليكون أكملا وأفضلا وأتم إخلاصا فلذلك هذه الآية تدل على ما قلنا وهو إن الوراثة هنا وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال يارثني يارث من آل عقوبة واجعله رب رضيا يا ذكرية إن نبشرك بغلام من اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية هذه الآية فيها منقبة لنبي الله يحيى وهي ان الله تبارك وتعالى هو الذي سماه الله تبارك وتعالى هو الذي سماه بهذا الاسم كما سما سبحانه وتعالى عيسى قال الله تبارك وتعالى يا مريم ان الله يبشرك بكلمة من unosمئه المسيح عيسى ابن مريم فيحيى سماه الله تبارك وتعالى وعيسى سماه الله تبارك وتعالى فالله عز وجل يقول يا زكريا ان نبشرك بغلام هنا حذف الحذف ده معروف من السياق ما هو المحذوف هنا المحذوف فاستجاب له ربه سبحانه وتعالى واوحى اليه يا زكريا ان نخبرك على لسان الملك بانك سترزق بغلام اسمه يحيى. وارف ذلك من السياق لأن المتقدم هو, إيه؟ هو دعاء زكريا وتوجه زكريا إلى رب سبحانه وتعالى فالله عز وجل يقول يا زكريا إنا نبشرك بغلام والغلام اسم الذكر أول ما يبلغ الغلام هو اسم الذكر أول ما يبلغ ومنه اشتقى اغتلم الرجل اذا اشتدت شهوته للجماع ثم فالله عز وجل يقول يا زكريا ان نبشرك بغلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سمية لم نجعل له من قبل سمية فيه قولان لاهل العلم القول الاول لم نجعل له من قبل سمية أي لم يتسمى أحد قبله بيحي والقول الثاني لم نجعل له شبيها ولا مثيلا ولا نظيرا فالسمي في لغة العرب له اطلقان الأول ما ذكرنا والثاني هو الشبيه والمثيل والنظير أيهما أرجح الأول أم الثاني الأول الأول أرجح من الثاني يعني أن قوله تبارك وتعالى لم نجعل لهم من قبل سمية أي لم يتسمى أحد بهذا الاسم قبلهم ولماذا رجحنا هذا لأن نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام كل هؤلاء لا شك انهم افضل من مين من يحيى، فاذا كيف نقول لم نجعل له من قبل سمية اي لم نجعل له شبيها ولا مثيلا ولا نظيرا الراي الصحيح والقول الرايح لم نجعل له من قبل سمية اي لم يتسمى احد قبلهم بهذا الاسم قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأة وكانت امرأة عاقرا وقد بلغت من الكبر اعتيا اي قال زكريا عليه السلام مخاطبا ربهم سبحانه وتعالى بعد ان بشر بيحيا يا ربي كيف يكون لي غلام وهذا حالي وحال امرأتي لا يغفى عليك فامرأتي عاقر عاقر في شبابها وفي شيخوختها وحالي اني قد بلغت اشد الكبر يقال عت الشيخ اذا بلغ النهاية في الكبر فزكريا يقول ربي سبحانه وتعالى ان يكون لي غلام اي كيف يكون لي غلام فالقيل كيف يقول زكريا أن يكون لي غلام مع أنه دعا رب سبحانه وتعالى من قبل ألم يكن موقنا بالإجابة أم استبعد أن يستجيب ربه سبحانه وتعالى له والجواب أن قول زكريا أن يكون لي غلام ليس فيه استبعاد لقدرة الله تبارك وتعالى ولا استبعاد لسرعة الاجابة وانما هو سؤال استفهام واستخبار عن كيفية اتيان هذا الولد فلسيأتي هذا الولد وهو على حاله من الكبر وامراته كذلك على حالها من الشيخوخة ام ان الله عز وجل سيردهما شابين ام ان الله عز وجل سيزوجه بشابة فيرزق منها هذا الولد فاذا ليس هذا السؤال استبعادا لقدرة الله عز وجل ولا استبعادا بإجابة الله تبارك وتعالى له دعاءه على الفور، وإنما هو استفهام واستخبار عن الطريقة والكيفية التي سيوجد بها هذا الولد. وثم قول آخر قاله بعض المفسرين وهو أن زكريا عليه السلام. أحب أن يسمع البشارة مرة أخرى لأن الإنسان إذا جاءه خبر صار يحب أن يسمعه مرة ومرتين وثلاث يعني موعد يقول لك تنجحت له تقول إيه تنجحت كمان أنت نجحت ليه أنت عايز تسمع الخبر الصار فهكذا لما بشر قال أن يكون لي غلام حتى يسمع الجواب مرة أخرى ويسمع البشرة فيزداد سرورا على سروره أزانكم الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذلك أي قال الله تبارك وتعالى في زكريا كذلك أي الأمر كذلك كما قلت أنت ملرت من الكبر أتيه وامرأتك عاقر قال ربك هو علي هين ومع ذلك فإيجاد الولد وأنت على هذه الحال أنت وامرأتك هو علي هين أي سهل ويسير ثم بيّن له سبحانه وتعالى الأعجب من ذلك وقد خلقتك من قبل ولم تك شيء أنت لم تك شيئا من قبل وهذا أعجب فقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فلا تعجب يا زكريا من أن يأتيك غلام وأنت وزوجك بتلك الحالة فإني أنا الله الذي أوجدتك من العدم ومن أوجدك من العدم من العدم قادر على ان يرزقك بهذا الغلام وانت في هذه السن قال رب اجعل لي اية قال ايتك ان تكلم الناس ثلاثة ليال سوية فقال زكريا لربه يا رب اجعل لي اية الاية يعني ايه علامة علامة على ماذا علامة على وجود الحمل بهذا الغلام يعني عندما تأذن يا ربي بحمل امراتي بهذا الغلام اجعل لي آية استبشر بها واعلم انني صرت قاب قوسين او ادنى من تحقيق هذا المطلب وهو هذا الغلام الذرية الطيبة فقال الله عز وجل آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية قاله علامتك ودليلك على وجود ما وعدتك أن تعجز عن الكلام ثلاث ليال سوية. ثلاث ليال سوية من المفسرين من يقول ثلاث ليال متتابعات ومنهم من يقول ثلاث ليال سوية عائدة على زكريا. يعني آياتك ألا تكلم الناس. وأنت سوي الخلق ليس بك عيب في لسانك وليس بك وهن يمنعك من الكلام وإنما أنت في أحسن حال أنت سوي الخلق فآياتك أن تعجز وأنت سوي الخلق فهذا هو الآجاز يعني أنت لا تتكلم ما المانع من الكلام هل أنت أصبت بالخرص لا هل أنت ضعفت عن الكلام لا إنما هي آية من الله عز وجل وأنت سوي الخلقة تعجز عن الكلام تعجز كم ثلاث ليالي بأيامهن لأن في الآية الأخرى ثلاثة أيام إلا رمزا. فهذا هو المعنى الصحيح قال اياتك ان لا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية يعني اذا اصبت بذلك فاعلم ان هذه هي الاية على قرب اتيان هذا الولد بعض الفسرين يقول كانت هذه عقوبة من الله عز وجل لزكريا لانه قال أن يكون لغلام هذا قول بعيد جدا هذا قول بعيد جدا لاننا اثبتنا ان زكريا عليه السلام لم يستبعد قدرة الله عز وجل ولم يستبعد اتيان الولد من غير سبب معقول وإنما كان يستفهم عن الطريقة وهذا هو الصواب فلذلك لا يقال إن الله عز وجل عاقبه فأخرصه ثلاثة ليال لأدوه قال أن يكون لغلا غلام وإنما جعلها الله تبارك وتعالى له آية والآية لا تكون عقوبة كيف تكون العقوبة آية فالآية غير عقوبة تماما فالله عز وجل يقول آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية قلنا في الآية الأخرى ثلاثة أيام إلا رمز إلا رمز يعني إيه يعني إلا إشارة بعض الناس يقول أن الله عز وجل جعل زكريا لا يكلم الناس إلا بالكتابة على الأرض وهذا القول أيضا بعيد لأن هذه الآل إلا رمزة دليل على أن يح زكريا كان يكلمهم إيه بالإشارة يكلمهم إيه بالإشارة والدليل على إن هذه آية من آيات الله عز وجل إن الله تبارك وتعالى أعجز عن الكلام مع الناس فقط وأما ذكره سبحانه وتعالى فكان مأذونا به لزكرييا وذلك قال له ايه واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والاشراء والابكار يبقى ربنا سبحانه وتعالى اعجزه عن الكلام مع الناس فقط واما عندما يريد ان يذكر الله عز وجل ينطق لسانه ينطق ايه لسانه لانه قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار وهذا على ظاهره يقصد الكلام حتى لا يقول قائل يحرك بها لسانه لا الذكر لا بد فيه من اسماع نفسك على الاقل والعلماء قالوا حتى في أذكار الصباح والمساء في أذكار السلام ينفع لانت تقفل شفايفك او لانت ما تتحركش لسانك ولكن تحرك لسانك سرا فانت قادر على الكلام اصلا انما في قصة زكريا هو ليس قادرا على الكلام بلسانه اصلا فلذلك يشير ممكن الاخرص يحرك لسانه ويحرك شفتيه وتفهم منه بعض المراد انما هنا الاية ان ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية ثلاثة ايام الا رمزا، فخرج على قومه من المحراب شوف يا اخي المعاني الجميلة خرج على قومه من من المحراب مش من الاهوة مش من الكفاتيرية مش من النادي مش من الجنينة اه لا شوف, شوف, شوف القرآن وجمال القرآن فخرج على قومه من المحراب فخرج على قومه من المحراب ايه هو المحراب هو المصلة وقيل هي الغرفة التي كان يجلس فيها في بيت المقدس يذكر الله عز وجل وقيل المحراب والمسجد نفسه فقد كانت مساجدهم تسمى المحاريب، ولماذا سميت بذلك قالوا لأن المساجد يحارب فيها المصلي الشيطان انت بتحارب الشيطان لما تدخل المسجد فلذلك سميت محارب وقيل لأن المصلي يحارب شيطانه اذا صلى فلما كانت الصلاة في ايام الانبياء السابقين مخصوصة بمواضع معينة سميت هذه المحريب يعني احنا الامة الوحيدة التي جعلت لها الارض ايه مسجدنا طهورا انما الامة قبلنا هناك مواضع للصلاة هي المحريب هذه فخرج على قومه من المحراب فأوحى اليهم أوحى هنا يعني إيه؟ أشار إليهم يبقى الوحي هنا أطلق على إيه على الإشارة لماذا قلنا ذلك قلنا لأنه أصلا لا يتكلم يبقى الوحي هنا إشارة فأوحى إليهم أي أشار إليهم وأومى بيده وقيل كتب على الأرض لكن هذا بعيد لأنه في الآية السابقة إلا رمزاه يعني إلا إشارة أن سبحوا بكرة وعشية شو برضو الدعوة الدعوة لله عز وجل حتى هو إيه حتى هو لا يتكلم فأوحى إلى ها فقال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية يعني ما زال يقوم بواجب البلاغ إلى الله عز وجل ما زال يدعو إلى الله عز وجل الدعوة الى الله عز وجل لا تنقطع على حالنا الاحوال يعني ليكن لنا في ذلك عبر شوف نبي الله زكريا وهو معقول عن الكلام يعني ممنوع من الكلام عاجز عن الكلام لم ها؟ تقف دعوته لم تقف ايه دعوته زي من تيمية كان الاسير من أسر قلبه فعلا هو على هذه الحال يستطيع انه يدعو يدعو بأي طريقة من الطرق فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية سبحوا إيه بكرة وعشية ما المراد بالتسبيح قيل المراد بالتسبيح ذكر الله تعالى وقيل المراد بالتسبيح الصلاة في هذين الوقتين وهنا نأخذ فائدة وهي أن النعم توجب الشكر النعم إيه توجب الشكر يعني لما أنعم الله تبارك وتعالى على زكريا بهذه النعمة ويحمل امرأته أراد أن يشكر الله عز وجل كيف يشكر الله عز وجل الآن يشكره بالدعوة إليه فهذه نعمة تستوج الشكر والشكر إنما يكون بالعمل ولا بالقول بالعمل اعملوا قال داود شكرا نما الكلام، زاي بقوله كلام معروش جمرك، ممكن واحد يتكلم وتشبع منه كلام، نما العمل هو الفارق بين الإنسان المخلص لربه سبحانه وتعالى وغير المخلص أو المشيط الجاد المجتهد والكسلان، فهنا زكريا عليه الصلاة والسلام أُوحى إلى قومه أن سبحوا بكرة. وعشيا سواء كان التسبيح المراد به ذكر الله او الصلاة في هذين الوقتين فهي دعوة الى الله عز وجل قال الله عز وجل يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية هذا مقول لقول محذوف والسر في حذفه المسارعة الاخبار بانجاز وعد الله تبارك وتعالى يعني ايه كلام ده يعني القرآن من بلاغته يريد ان يقول لك لما يكون هناك خبر صار ما تعملش مقدمات يعني واحد يقول لك شوف لك ايه النتيجة نجحت ولا تقولوش والله انا خدت تاكسي من عند البيت والراجل قال لي ب جنيه فانا قلت له 4 المهم في الاخر اتفقنا على ونص وانا واحنا ماشيين لقينا الشارع مسدود يا عم قول لي بس انا عملت ايه بس يقول لي اتمنى اكمل لك لا اول ما تقابله قول له نجحت خلاص مش حتى كمان تقول له ايه انا رحت المدرسه وشفت النتيجه لا قول له نجحت ها تحذف ايه الكلام اللي هنا اللي هو مفهوم ومعروف الكلام اللي هو معروف ومفهوم فالله عز وجل يقول ايه يا يحيى قول الكتاب والقوم التقدير بعد ان ولد يحيى ونما وترعرع امال ايه يقرأ الكتاب ازاي هو لسه طفل ولسه في في المهد لا شوف كل ده اتحذف ها كل ده اتحذف لان قره عين زكريا ان هو يشوف شوف ابنه ايه صالحا عشان يرسه يرس النبوة فالله عز وجل يقول يا يحيى خذ الكتاب ده المهم ده ده اللي زكريا عايزه ها فالمحزوف معروف بعد ان ولد يحيى ونما وترعرع علمه الله تبارك وتعالى الكتاب والكتاب هنا باجمع المفسرين قال مرد به التوراة ها يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذ التوراة بقوة. يعني ايه يعني بجد وحرص واجتهاد وفي فائدة لطالب العلم هو يقبل على العلم بايه بجد وحرص واجتهاد ما يبقاش كده خرع ها؟ ما يبقاش كده جاي وينام تربع ساعة ويصحى عشر دقائق وجاي قدي دوره وخلاص لا خذ الكتابة بقوة كذ الكتاب وأي حالة تعملها تعملها وأنت في منتهى الجدية والحرص ماشي قاعد تضيع وقت كده أنت هتوض حسنات آه طب ليه ما تاخدش يا أخي أفضل الحسنات أي نعم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم لكن تعال مستعد هاد كراسة وألم ويكتب يمكن ربنا سبحانه ينفعك بفائدة من هذه الفوائد كلمة حتى إنما كده قاعد مستمع ما يطلبه مستمعون ولكن دارك على الكرسي وممدد رجليك ده اللي بيمدد رجليه ده بقى اللي هو وثق من نفسه انا يا ابي حنيف ان ايه مش انت انا مش شايفك <تصفيق> فالمهم يا يحيى اخذ الكتابة بقوة واتيناهم الحكم صبية اتيناه الحكم صبية بعض الناس يقول الحكم هنا النبوة لكن هذا بعيد ليه؟ لأن النبوة لا يمكن أن يؤتيها الله تبارك وتعالى صبيا ليس مكلفا إنما الأنبياء كل الأنبياء بعدما بلغوا سن الرشد واشتدت قواهم شوف نبيه صلى الله عليه وسلم بحث يسوى عنده كم سنة أربعين سنة النبا الحكم هنا الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه والاجتهاد ايه فيه وهو صغير الحدث اما القول بان الحكم هنا هو النبوة فهذا بعيد هذا بعيد روي عن عبد الله بن مبارك قال قال معمر قال الصبيان ليحيا اذهب بنا نلعب تعالوا من نلعب مع بعض فقال ما للعب خلقنا ها؟ فنزل فلذلك قال الله عز وجل وآتيناه الحكم صبيا يعني هو في السن هذا لابد بد انه يلعب يلهم كسائر الصبيان لكن رؤي ان اصحابه يقولوا تعالى نلعب قالوا احنا ندخلق للاعب احنا لم نخلق للعب فلذلك قال الله عز وجل وآتيناه الحكم صبية انظر بقى دعوة مين دعوة زخيرية يعني انت لما تدعو الله عز وجل ما تدعوش الله عز وجل انه يرزغك ولده السلام قلنا بتقول ايه ربي هب لي من ذرية طيبة. ها؟ لازم تقول دي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرزغك الولد ولكن يكون هذا الولد سببا في دخولك النار ها يدخلك النار هذا الولد انما تقول ايه هب لي من لنك ذرية طيبة ممكن هذه الذرية تكون انثة تكون ذكرا ممنية تبقى طيبة الله تبارك وتعالى بها بعد موتك تنتفع بالدعاء دعاء الولد الصالح فالله عز وجل إنما يتقبل من المتقين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث منها او ولد صالح صالح مش أي ولد, مش أي ولد. هو لما كانش صالح مش هاده على أبيه. حتى مش يفتكر أبوه بحاجة دهوه ويسد ما أبوه مات ويلسه خلاص بالسلامة ومش أدى اللي هو كان يعيشهم خلاص ولا يفتكر أبوه فلذلك هذه ثمرت دعوة زكريا عليه السلام رب هب لي من لدونك ايه ذرية طيبة سيدنا ابراهيم برضو رب هب لي من الصالحين مش كده ام مريم قالت ايه قالت ام مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم وحنانا من لدنا وزكاة وكان فقية الحنان الشفقة والرحمة والمحبة الجبلية يعني ان الله عز وجل جبله على ذلك جبله سبحانه وتعالى على الحنان الشفقة والرحمة والمحبة وذلك قال ايه واتينا الحكمة صبية وحنانا من لدن وزكاة الزكاة اللي هي الطهارة طهارة, إيه؟ طهارة النفس من ايه من ادران المعاصي ما المعاصي بتلوث الانسان تلوث القلب وتلوث الجوارح تلوث كل شيء فربنا سبحانه وتعالى يقول وزكاة يعني طهارة من ادران الذنوب والمعاصي والتقرب الى الله عز وجل وكان تقيا كفاء هذه الكلمة كان تقيا وكان تقيا وصف من الله عز وجل فيه ثناء على من على يحيى انه كان يفعل ما امره الله عز وجل ويجتنب ما نهاه عنه وقد رؤيا باسانيد لا تخلو من مقال عن اسانيد ضعيفة ان يحيى لم يعمل ذنبا قط بعض الاسميد فيها ان يحيى لم يعمل ذنبا قط حتى لقي الله عز وجل فلذلك قال الله عز وجل وكان تقيا وضر بوالديه من هو البر البر هو فاعل البر ولكن مش فاعل البر بس لا الذي يفعل البر كثيرا فربنا سبحانه وتعالى بيثني عليه برا بوالديه يعني كان كثير البر بوالديه اي محسنا اليهما محسنا اليهما لطيفا بهما لينا الجانب ولم يكن جبارا عصية الجبار اللي هو كثير الجبر اي القهر للناس والظلم لهم وكل متكبر على الناس يظلمهم فهو جبار وقد اطلق القرآن على شديد البطش جبار في قوله تبارك وتعالى واذا بطشتم بطشتم ايه جبارين وكذلك اطلقه الله تبارك وتعالى على من يتكرر منه القتل اللي يقتل كتير ده يبقى جبار بل اللي يقتل اثنين يبقى جبار ايه الدليل الدليل في قصة سيدنا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون إيه جبارا في الأرض ده أتى الواحد بس غلطة عزيزي تقتلني تلت يبقى اثنين كده يبقى جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين فالله عز وجل ينفي عن يحيى أن يكون جبارا ولم يكن جبارا يعني لم يكن مستكبرا عن طاعة ربه وطاعت والديه بل كان مطيعا لله سبحانه وتعالى متواضعا ولم يكن عصيا ابدا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا سلام قيل سلام معناه هنا امان يعني امان من الله سبحانه وتعالى عليه يوم ولد يعني امان من الله عليه من الشيطان ان يضله وان يغويه او ان يصيبه بمكروه وقيل السلام هنا المراد بها التحية المعروفة لحنا بقوله السلام عليكم ورحمة الله أو لان التحية اشرف الامان متحصل له بنفي العصيان عنه الامان متحصل ايه ليحيى بنفي العصيان عنه لأن ربنا سبحانه وتعالى عليه ولم يكن جبارا عصية فمن اللي بيخلي الإنسان يعصى الشيطان فإذا عصمه الله تبارك وتعالى من الشيطان بمعنى أنه وكان في أمان فلذلك قابل السلام هنا هو التحية يعني تأمى الله عز وجل يحيي يحيي. سلام عليه يوم أولده وسلام عليه يوم يموت وسلام عليه يوم يبعث حيا. وقالوا أيضا إن السلام يتضمن الأمان السلام إيه يتضمن الأمان إنت لما تقول له واحد السلام عليكم إيه يعني إيه؟ سلمت مني سلمت مني فالله عز وجل يقول وسلام عليه إبقى هنا القولين معناهما إيه قريب أو نرجعهما إلى قول واحد لأن الأمان والسلام مما يقرأ الإنسان كلاهما موجود في, إيه؟ في السلام لكن هنا لماذا خص الله تبارك وتعالى هذه المواطن بالسلام والامان قال العلماء لان هذه المواطن اكثر المواطن الذي يستوحش فيها الانسان لما الانسان يولد ويخرج من بطن امه خرج على دنيا سابر اللي كان في بطن كان عايش عيشة تانية كان قاعد مالك جوه شوفيش اي حاجة ده بيعيط ولا حاجة ورزقه جيده هو, هو نايم جو فخرج بقى الى الدنيا الى البلاء ها؟ ويوم يموت لما يخرج من الدنيا تقابل بقى الملائكة ويروح لعالم الاموات فيستوحش ها؟ ويوم يبعث حي لما الانسان يخرج بقى من قبره ويشوف بقى هول القيامة والبعث والنشور والوقوف بين يدي الله عز وجل كل هذه الأمور هي محشة للإنسان لكن الله عز وجل أمن يحيى في هذه المواطن وسلام عليه يوم ولد يأمن ويوم يموت يأمن وكذلك يوم يبعث حيا يأمن فهو آمن من الفزع في هذه المواطن هذا الله تبارك وتعالى أعلم وصل اللهم على محمد وعلى الله صحيح.